وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَتَهُمْ صِرْتًا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمن سِلُ بِ آياتِ إَِّاتَ وفَ وَإذكُنَا لَكَ إِ رَبَّّكَ أَحاقََ ب النَّاس وَإذكُنَا لَكَ إِ رَبَّكَ أَحاقَ بِ وَما جَعَنَظّ يَّتِ أَرَنَ كَئَِّ فِنَتَِّاسِ وَشَّجََ وَمااجَعَرنَظّ يََّتِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَا نَنكِيرَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا قال أسجد لمن خلقت طينا فسجدوا إلى إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخذت قَالَ ثَانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يوم إلا قليلا لإن أخطرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن جريته إلا قليلا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُّفْزُورًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاءُ واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم واستفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم قَيِّ لَكَ وَرَجِ لَكَ وَشَارِكُهُمْ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدَهُمْ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بردك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا إِنَّهُ كَانَ بِكُم